wa lamu an ma ghanimtum ان للرجل خمسه وللرسول وذل قربا واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنا نُنْزِلُ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرقب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم توم في الميعاد ولا كل يقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه لِيَغْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَتِهِ وَيُحْيِيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ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 هُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ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 إ آممَن إذ لَيتُم فيِي أَتَم فَسبوتُ وَذكُر اللهَّه كث